لا إِلَّا إِلَّا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدُّنْيَا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مرون كَانُوا بما إِنَّ يكسرون الذين يقولون يا بينام سيما سيئ افتريسون ويقولون